ستعرشن قيمة أن الإنسان يقوم آخر الليل ويصلي لله سبحانه وتعالى يترك فراشه ويترك راحته ويمكن يكون تعبان وباشر وراء دوام يقول صلى الله عليه وسلم الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه اسمع الكلمة يعالج نفسه يعني تعبان ودايخ بس قاعد يقوم فيقول الله للذين وراء الحجاب الملائكة انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني ما سألني عبدي هذا فهو له هذا اللي قام بالليل ويكابد ويجاهد نفسه يقوم يصلي لله أي شيء يطلب ويدعوني أنا رح أعطيها إكراما له هذه قيمة أن يقوم الإنسان آخر الليل قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبدي في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن